Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu biyawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsin lawwamah Ayahsabul insanu alla najma'a 'idama 'ala سوي بناه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثل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 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ